نوع من ا ل ح س ا س ي ة في التحدث عن ا ل أ ش خ ا ص وبعض الناس ي ق و ل أ ن هذا غ ي ب ة وهذا كلام لا أ س ا س له من ا ل ص ح ة ل أ ن الذي نتحدث عنه كتب كلاما وقال شعرا وهذا الشعر بلغ إ ل ى الناس جميعا يقول شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة من انتشرت بدعته بين الناس لا يرد عليه إ ل ا بين الناس ل أ ن هذا انتشر بين الناس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 أ ق ط ا ب هذا الفكر في السودان ب ي ق و ل ش ن و ب يقول جبريل ميكال إ س ر ا ف عذراء هم جنودي في التصريب هم تحت إ م ر ت ي كده يا اخوانا انتوا أنت أخوانا ما تستعجلوا ب يقول جبريل ميكال إ س ر ا ف عذراء جنودي في التصريب هم تحت إ م ر ت ي تطاوعني ا ل أ م ل ا ك بالجود والقرى طيب وكل ذوات الكاف ترهب صولتي يعني كن فيكون قال وإن علوم, وان علوم الله في اللوح كلها أ ط ا ل ع ه ا من قاب قوس ا ل ح ظ ي ر ة و أ ج و د على أ م هو يجود ع لترحم ى أم ل طفلها و ر ح م ة من في الكون من بعض رحمتي ده محمد عثمان عبد البرهاني ده محمد عثمان عبد البرهاني بيقول و أ ج و د على أ م لترحم طفلها و ر ح م ة من في الكون من بعض رحمتي الرحمه في الكون كلها جزء من رحمتي أ ن ا تطاوعني الاملاك أ ف ل ك ا ل أ بالجود و ا ل ق ر ا ء وكل ذوات الكاف ترحب صولتي قال و إ ن علوم الله في اللوح كلها أ ط ا ل ع ه ا من قاب قوس ا ل ح ظ ي ر ة طيب قال أ ن ا الحق هو قال عن نفسه م ن ه الحق في الدنيا أ ن ا الحق في اللقاء ويوم اللقاء إ ذ ا ا ل أ ر ض م د ة والسماوات حقتي قال هو الحق في الدنيا هو الحق في الاخره يا اخواننا ا ل آ ال ن في السوق في السودان أ و ر ا د الطريق القادريه أ ن ا مشيئ ال الدار السوداني ة للكتب أ و ر ا د الطريق القادريه انت لو مشيت بالدوله كتاب عنده رقم مسلسل وموجود انظر الى هذا الكتاب ويباع ولا حذر عليه من مجلس الصحافه وشنو والموضوعات يقول قائلهم في هذا الكتاب واعلم عدد النبت كم هو نابت واعلم عدد الرمل كم هي ر م ل ت و أ ع ل م علم الله احصي حروفه و أ ع ل م عدد البحر كم هي موجتي أ ن ا الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه لو كان ف ي ه منشورات تهاجم ا ل ح ك و م ة لصوضر هذا الكتاب ومنع أ م ا وفيه كلام يخالف الاعتقاد ويطعن في الدين ويقود إ ل ى ا ل إ ل ح ا د والكفر و ا ل ز ن د ق ة فلا أ ح د نسال الله السلامه و ا ل ع ا ف ي ة يقوم وينبغي لهذه ا ل ع ق ي د ة وفي النور البراق في م ت ح النبي المصداق قال محمد عثمان المرغني الختم طيب نقول أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة يقول محمد عثمان الختم الكون كله هذا إ د ع ا ء الالوهيه والربوبيه وكل الملك أ ج م ع ه أ ج م ع ه اعلاه أ س ف ل ه في طي قبضتنا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 لا تقوم له ق ا ئ م ة بغير اعتقاد صحيح والله أ ن ا على ق ن ا ع ة أ ن السلام القادم بمخاطره و أ ن الضلال القائم و أ م ر ي ك ا ومن حولها لا يرد كيدهم إ ل ا ب ت ن ق ي ه ا ل ع ق ي د ة وبناء جيل مصادم موحد يعرف الله وحر لا يذكر ولا يستعبده البشر ه ذ ا هو القائمه ا ل آ ن الموجود يقول ر أ ي ت العرشه و الكرسي جميعا و ما في اللوح من خط و شكل وكل عوالم الدنيا أ ر ا ه ا كخردله و ذا من فضل فضلي, فضلي, فضلي, فضلي والبرع يا اخوان البرعي ا ل م ش ك ل ة إ ن ه البرعي كتب كلام وقال وما ناكل في ناس ب يقول لك يا اخي أ ص و م عندك حلل ي د ت و ل ي ما وكتابه فيه قال وكتابه في ه ق ا ت ل ي د ت و ل ي قال فيه الكلام لكن دما معناه تورينيشنو تورينيشنو معناه حي اصحيتين ي ا ت و ل ي ما قاله لكنه قاله قال لكن ه قال هو ذاك ق ا ل أنا ا أ ن ت تقول ه ما قال هو قال ان ق د ت ما ناكل والناس بيجي أ و ل و ا لما قصد ا كذا هو لكن قصد ا كذا والدليل إ ن ه ساكت أ ل ا يا رجال الغيب ي أ ن ت م حصوننا فمازال مسبولا على الناس ستركم ايلحقني ضيم و أ ن ت م حمايتي دير ا ل أ و ل ي ة و أ ل ه د عطشانا وقد فاض بحركم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 إ ل ا أ ي شخص لنبيه بالنسب الزول ده عنده شيء عجيب هو مرات ب يقول مثلا عنده ق ص ي د ة يمدح في ه ابوه يقول عند الله وعندك سر القوم ي طاهر زندك عند الله وعندك قالوا ل ن ا س اتقدوا قالوا الله ما بيجيبوا م ع ه و زول بواو ي ولو ان الله ث م ع ن د ك ل ك ن ما ا خ ل ت بك و مع الله سواء كم انا فقال سيرتان يا جان ش و قالوا انك وين دلل س ر القوم يبني وكي الله أ س ت ا ذ ن ا ع ن د ك وعدك ب ع م ن ه ما قدم الله في ا ل أ و ل في ا ل أ و ل قدم الله الناس لما انا ل استاذ مستقر او قدم أ ب و عديل وجاب الله بعدك بعدك بعدك و بعدك و ع ن د ا ل ل ه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 لو أ ن عندك رقيق قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يقول أ ح د ك م عبدي ولكن ليقول غلامي فتاي ل أ ن لفظ ع ب د لفظ ا ن و شرعي ع ن د في ا ل ش ر ي ع ة مدلولات إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين أ ع ب د ا ل ل ه ولا تشركوا به شيئا ذلك ذكرى للعابدين ا ل ع ب و د ي ة ذريه من حملنا مع نوح ان ه و كان عبدا شكورا وعباد الرحمن العبوديه رب شرعي حتى لما تجي زول مملوكك مش بيقولوا انو هو ليك عبد لا تقول عبدي تقول شنو غلامي شنو وفتايا لا يقول عبدي لانه مصطلح شرعي وتحرج منه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 نادم ه إ س م ا ع ي ل الولي وهذا ضلال بل يقول عن ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين في م ت ح ه طبعا يا اخوان اكلمك الناس المديح ذا ما عارفين ا ل ف ش ن و الناس طربانين بس عاجبون النغم والله واحد ق ب يسمع في مصر ا ل م ؤ م ن ة ب أ ه ل الله يطوطح في راسه ويحرك في ك ر عام يتحد م ا ع ا ر ف المعاني ذاته ا لكنه كان من ا الزمان عارفه ك ن هي على لحنة ا ل أ غ ا ن ي فجراه القديم ذ ا ك كدالي الدين ترك حسن الناس المدينين ش ا ي ل ي ن اسير قضيه خاتمنا في ا ل ع ر ب ي ة واحد مدين ترك معه وعلى مستويات عليا يقولك ل يا شيخنا أ ش غ ل لك حاجه ن ذ ت ق و ل ده ق ر آ ن ولا كلام جميل ه ولا اشغل لك ا ل م د ح ي فيها شنو قال في الثلث ناديهم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 ف ي ا ل ث ل ث ناديهم قوموا صيح بيهم مش تصحوا صيح ب ه م كورق بيهم أ ك ب منهم وليهم وعشان أ و ر ي ك أنه دعاء و ا س ت غ ا ث ة قال و ا ل ح م ا ل ة تطمين و ا ل ح م ا ل ة شنو و ا ل ح م ا ل ة عليهم لو كانوا لو قال لو واحد قال قوم صح ي الناس قول انت صحيت و د و صحيت、وانت. انت احسن منه ا ل ح م ا ل ة على كيف هذا كلام مردود والصياغ يرفضه تماما طيب شيخ ا ل ز ر ي ب ة يمدح شيخه اخوانا شوفوا أ ن ا اكلمك ا ل م ش ك ل ة عندنا في السودان الناس ب ت ا خ ذ الدين ب ا ل ع ا ط ف ي أ خ ذ كان مكتوب في الكتب ازواجه كتبه عبيد بعيد نحن ما أ ل ف ن ا عليه هو مثل ن كتبت و ك تبته لكن غير كذا كان لها ثابت ا ل م ش ك ل ة الناس بالسودان عندها عاطف أ و ل ح ا ج ة ما ب ي ق و ل يعني هزاع تجاب الكلام بتاعه من أ ز ا ه ر الرياض الذي كل الضلال الموجود في أ ز ا ه ر الرياض روج له عبد الرحيم عن طريق شعر سهل ميسر في أ ل س ن ة الناس هو ضلال نفس الكلام موجود كان قريت لكم كويس أ ن ا أ ق ر ا لكم من أ ز ا ه ر الغياب ب ت ك ل م عن الشيخ أ ح م د الطيب يقول شنو قال وكان الولي الصالح كويس ص ف ح ة ا ر من كتاب أ ز ا ه ر الغياب وكان الولي الصالح كويس الزاهد الفقيه ا ل أ م ي ن ود محمدين ت ف ي ن أ ب ي عشر قد سمع رجلا ً بحضرته يقول ز ي ا ر ة سيدي الشيخ أ ح م د الطيب رضي الله عنه الحج الاصغر فقال له ليس كما قلت بل زيارته الحج ا ل أ ك ب ر زيارته بعد ما مات بعد ما مات م ش ي ن في طريحه الحج ا ل أ ك ب ر العقيده دي فازت ولا ما فازت قالها البورعي قال عن شيخه كون ز ا ك ر فم المفيد زرت ح ج ة ر ؤ ي ا ه عيد شيخه زرت ح ج ة ورؤياه عيد طبعا هو سماني وهذا هو شيخ ا ل س م ا ن ي ة والبرعي يتحدث عن, عن, عن, عن الشيخ السماني عن الشيخ السمانية الشيخ في السودان اللي هو أحمد الطيم أنا الطيم شنو قال الغوث الكبير اللقيمان ذاك المولاه الواحد الكبير النزع يقول يقول يتحدث خبير يحضر مريد هو عنه فهو شنو شنو والقبير أحمد أحمد في ل ل ح ج ي ل ج ن ب أ ح س ن التعبير و ل ي ه يؤانس في ا ل و ح د ة والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير البرعي بيقول ا ن ه أ ح م د الطيب أ ي زول بيجي في القبر أ ح م د ا ل طيب ي ل ج ن ك يقول له قول الله وقول الرسول وقول كده ويحضر معك ويانسك ويقدم معك في قبر و أ ي زول من مريدنا ي ل ش ي خ أ ح م د الطيب الشيخ أ ح م د ا ل طيب يكون معه في القبر ي ل ج ن ه أ و ل حاجه عند ا ل م ر ض يحضر من قبر يقول في ش م و ل ا ن من حلة ا ش ي ق ا ل ي ي ب لك ان ت ي ح و ل الى المسجد و ر ل ك و يقول لك ان يا و تتحول ه الى ل ه ا ل م س ر ب و ا ل ل ه أ ن ا مشفق ي ا خ و ا ن ل لك ان ت ت ه ظ ل الى ا كان ا ل ت و س ي د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 الممارسات ا ل و ث ن ي ة لكن كده احبوا برضو انا ا ق ب لكم ش و ي ة في في في تقديس البشر لان هذا ه اصلي من ا ل ق ص و ل ب ا ل م ن ا س ب ة اخوانا اقول لكم ح ا ج ة <تصفيق> نحن ضد تقديس البشر وبه ت خ ل ك مثال كذا خلي إذا صوفيا خلو ه واحد تلقاه على اعتقاد السلف ويشير ص و ر ة اسامه بلادي ت ل ق ى م ع ل ق ة في بيت ولا في ا ل ح ا ف ل ة ب ت ح ت ه دي س ل ف ي ة يا أ خ ي نحن ا ل خ م س ة ص ا ل الخمسه, الخمسة العبدو في خزام النوح كانو ا شنو ل ا ع ب ك و ر ة فنانين كانو ا شنو رجال شنو مقطوع شكه ويعتبر بلاد ا ل ا ل م خ ط و ع ش ك بالصلاح هل يجوز تعلق ص و ت ه طيب كيف دخل الشرك على ا ل أ م ة بتخدير خمسه رجال م ا ل ه صالحين و أ ن ا ك و ن و ع ب د و خمسه رجال صالحين هذا لا ي خ د ح في ا ل رجال الصالحين ل أ ن طاغوت من عبد من دون الله هو واشنه هو راضي تلقوا ح د في الحافله و تحت م ا ل ق صوت سامي لديهم دي دي دي دي دي هذا هذا مجوز يعني لقد ف اردت ل ق ا ه معلجه في ب ي ت ه هذا ع ن د هناك بغض ا ه ي ة ل ا م ر ي ك ا ل ك ن ه ل ه ذ ا يجوز ك اشياء و ل اخرى لان هناك اشياء ل اخرى ل لان هناك اشياء س و ر ة لان ع ب لا ي ك و ع ن د هناك عقيدة فيه ل ك م م اشياء ق اخرى ع ن د ه ع ق ي د ة ت لكن ق ى معالي ت كل م ر ة يجعل الصوره يتكيف يقول لك بزيد إ ي م ا ن الناس قومينوه ذ ا ت ه عملوا كذا عملوه و ي ج إ ي م ا ن م ايمانا دار ن لكن ظ ر ن ل ذ ي ي ض م لا أ ج ي ل لا يجوز لا يجوز تعليق صور الصالحين أ م ا الطالحين دي كما خ ل و برهم ا ل ل ص ا ح يجوز ن ما ب خلي ب ع د ذ ل ا ف ن ن ي ن والناس ا ل ك و ر ة و ا ل ن ا س ل ح ي ن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 كذا هنا مكتوب ص ف ح ة كم ل أ ن ا مكتوب ا ل ص ف ح ة ص ف ح ة مائتين ثلاثه وثمانين طيب الكلام د ه دي ع ق ي د ة فاسده ة قال ن قال صاحب كتاب أ ز ا ه ر الرياض اللي هو عبد المحمود ا بن الشيخ نور الدايم اللي هو الشيخ نور الدايم ا بن الشيخ أ ح م د م ن ه أ ح م د طيب قال البرعي له سلم يا ولد القلب البتولد للشيخ ده سلم له سلم يا ولد القلب البتولد دي نفس العقيده ولا نفس العقيده نفس العقيده ولا ما نفس العقيده طيب شوف تاني ا ل ع ق ي د ة صفحه ة ل مائه و ت ل ا ث ي ن قال ومن كراماته من ك ر ا م ا ت الشيخ الطيب كنت ممن ص ح ب الشيخ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 ساتر ا ل ه ا ب ه و أ ن أ ت ن ح ى عنها قليلا ً بحيث أ ن أ ك و ن قريب منه ثم أ خ ذ س ف ح ت ه وصار ي ذ ك ر الله به م ة ع ا ل ي ة و ا ل ع و د أ م ا م ه ثم رفع صوت ه ق ا ئ ل ا ً ب خ ي ت ا ب خ ي ت ا ب خ ي ت ا ف ر أ ي ت ذلك الوت ع د ح ر ك ثم صار أ م ة ف أ م ر ن ي أ ن أ م س ك بيدها ف أ خ ذ ت ه ا إ ل ى أ ن أ و ص ل ت ه ا ل ز و ج ت ه فاشد ع عندها زمن ا ً طويل ا ً ثم توفيق أنا و لاحظوا ما ع ل ه كلكم ضحكتوا تذكروا تعليق طيب قال توفيت قال بيخليها ت ت و ف ش ن و ق ا ل بعدين ي ي خ ل ه ا تتوفى شنو ب ا ل خ ط و ر ة اين ا ل خ ط و ر ة ا ن ه دي ع ق ي د ة الشيخ عبد الرحيم شيخ الناس في السودان د ي ن قال بيجيبوه يبرد كبر ا ل ن ي ر ا ل أ ب ي ض بتعليقات ا ل م ا ئ ي قال و مصطفى عركينه وضعه المكروم وتتى الفلاتي, مصطفى مصطفى وضع وتت الفلاتي الجلب العود مفهوم العود بقبنا افهم البرعي هذه عقيدته آدم هذه هذه ع ق ي د ة الموعي التي أ خ ذ ه ا من أ ز ا ه ر ا ل غ ن ي ا ء وكون الشيخ يحضر و ي ن ج م في النزع قال عن الشيخ أ ح م د الطيب البذكر اسمه عند القبر يسعد تجي في أ ي قبر في الدنيا تقول محمد سيد مال دفنه في مقابر ا ل ص ح ا ف ة تجي ت ح ف ر ا ل ا ب ر تقول هذا قبر الشيخ أ ح م د الطيب والناس ك ل ه عارفين ا ن ه الميت منه محمد سيد و صلوا ا ل ج ن ا ز ة وقالوا ر ح محمد م سيد ج خ ه ت محمد سيد في القبر. قال لي قبر قال م ج ر ذكر د أن الشيخ أ ح م د الطيب البرع قال صاحبه في القبر لا يعذب ولا في يعذب ي سيد أ ل الناس ا البرع إذا ا ف ع عن ك ج ه ا محمد ص ي يذكر ح بجوز أن ا س إنسان ن ع القبر بالصحابة نقول هذا القبر ا فلنبدأ نقول ل بكر أو ص د ي ق و ن د خ جهه محمد سيد من بول هذا قبل عمر م ن خ ط ا ب وندخر الصادق المهدي وكذا ا ل ح ك ا ي ة كذي ان ن د أ ب الصحابه وندخل ب ق ي ة الناس تشمذا الاعتقاد الفاسد ت ش و ذ والله هذا اعتقاد فاسد يا اخي هل ل أ ح د بذكر اسمه أ ن يسعد الناس بغير عمل من بطا به عمله لم يشرع به نسبه يا ف ا ط م ة ب ن ت محمد استنقي ذ نفسك من الله إ ن ي ل ا أ غ ن ي ع ن ك من الله ش ي ئ اذا إ كرم سلبي ق و ل ل أ ق ر ب ي ه و ل ف ا ط م ة ف ل ي ة كبدي ه ر ض ا ل ل ه عنها و على أ ب ي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل يقول استنقي ذ نفسك إ ن ي ل ا أ غ ن ي ع ن ك من الله ش ي ئ ا انظروا ل ه ذ ا ا ل ا ع ت ق ا د خ وان انا أ ر ج و من ا ل أ و ل أن ي ك و ن الكلام الذي أ ق و ل ه و أ ذ ك ر ه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 خطرهم بين أ م ا هو يخفى على كثير من الناس ب أ ن ه رجل فاضل و انه رجل كذا و انه رجل كذا و انه رجل كذا طيب الممارسات ا ل و ث ن ي ة و من المعروف أ ن هذا الفكر نسال الله س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة يقدسون ا ل ح ج ا ر ة و ي أ خ ذ و ن التراب و يتبركون به و يقدسون أ ح ج ا ر ا ً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 في ا ل ي ق ظ ة و أ ن الشيطان لا يتمثل به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا أ ت ى ان يسلم على صورته ا ل ح ق ي ق ي ة فتلك رؤيه ح ق ة أ م ا أ ن يقول أ ن يقال انه يرى ر ؤ ي ة ي ق ظ ة هذا فيه اشكال اسمع إ ل ى كلام شيخ ا ل ز ر ي ب ة يتحدث عن ا ل أ و ل ي ا ء و الصالحين يقول و رووا حديثا صح عن مختارهم بغير و ا س ط ة البخاري و م س ل م وراوا حديثا ً صح عن, من؟ عن مختارهم م بغير و ا س ط ة البخاري و م س ل م هذا كلام م ح ي ط كيف راوا هذه ا ل ح ا د ي ث بغير و ا س ط ة البخاري ومسلم ولذلك هو أ ي ض ا ً من ا ل إ ش ك ا ل ا ت التي عنده أ ن ه يستدل ب ق ص ة موسى عليه السلام مع الخضر و ويرى أ ن أ ن ه م يمكن أ ن أن... ان ان يحصل ذلك لهم يعني أ ن ا أ د ي ن أ ج ي ب ل ن الكلام بتاعه وشعره الذي قاله يقول الشيخ عبد الرحيم في كتابه و ديوان شعره المعروف برياض ا ل ج ن ة و نور ا ل د ج ن ة في قصيدته أهل اهل ل ط ر ي القصيدة ق ة صفحة 138 بعنوان أ الطريقه ة صفحة ف 138 يقول ي وإذا بدأ لك ل منكراً بدى أ ت في فعلهم أي قولهم أو فعلهم واحد لو لمحرم الجماعة ذلك لو عمل من محرمة حاجة أ و ل ه بفقه ما تشابه منهم ت أ و ي ل خبر مؤول ومترجم يجدون لمس الاجنبيه أ ج ن عندهم ب ي ة ل ل والصالحين لما يلمسوا أ أ و ي ا ة يجدوا ي د شنو؟ إن صافحت م محرم كذات عندهم قتل ل ل ا ا غ معناه وللسفينة وبنى الجدار بغير أجل فافهم بغير خارقة أجر ل الحقيقة م م أ ب ح ب س ر للغير أ هو د ر م ا ل بيقول ع الدم ت ع انو بعد قال ورووا ح د ي ث صح عن مختارهم بغير واسطه شنو البخاري وشنو ومسلم وهذا من أ ك ب ر ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل م و ج و د ة عند هذا الفكر ونواصل ان شاء الله بعد ا ل أ ز ا ن القول أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل آ ن يعني من اختلال ا ل م ر ج ع ي ة م س أ ل ة رؤيه ة النبي ا صلى ل ل ع ل يسلم ه و ي ق ظ ة ومن ا ل أ م و ر التي أ ث ر ت على هذه ا ل م س أ ل ة يعني مثلا في كتاب جواهر المعاني ك ت ا ب ة ت ج ا ن ي ة ص ف ح ة سبعه وتسعين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 لو ك ا ج ب ت من راسي زول يصدق ما فيه يقول له ا ت ب ه ن ا يقول له كلمني الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ت ا ن ي يقظه لا مناما وهذا يحتاج إ ل ى دليل هو مخالف للنص من راني في المنام ف ك أ ن م ا راني ش ن و في ا ل ي ق ر ة بعضهم ي ح د ف الحديث يقول من راني في المنام فسيراني في ا ل ي ق ظ ة وهذا لا يوجد حديث بهذا النص و ب أ ذ ا اللفظ من راني في ا ل م ن ا فاشنو ف ك أ ن م ا راني في ا ل ي ق ظ ة يعني بلغ منزله من ر ا ن ي في ا ل ي ق ظ ة من ا ل ص ح ا ب ة أ و مثلي مثل ومثل ا ل ص ح ا ب ة ليس في ذلك يا شك أ ن ه راني يعني ر ؤ ي ة ح ق ي ق ي ة ليس في اشنو ف إ ن الشيطان اشنو لا يتمثل بي كويس والرد عليه إ ذ ا كان هو يرى ي ق ظ ة ليعلمه ذ ك ر من ا ل أ ذ ك ا ر لم يكن هو أ و ل ى من أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي و ط ل ح ة والزبير و ع ا ئ ش ة لما اقتتلوا ان يقوموا ان ي أ ت ي ه م ي ق ظ ة فيحسم ا ل ق ض ي ة عندهم يقول الحق مع فلان بايعوا فلان انتهى الكلام لو كان جا يقظه و ق ا ل لهم بايعوا فلان كان يحصل اي اقتتال ك م ا يحصل القتال هل سر المسلم أ و يسره هل, ي... هل يسر ا م س ل م ا ي ق ت ل أ ص ح ا ب ه وتراق دماؤهم هل يسره ذلك لا إ ذ ن لماذا لم ي أ ت ي ق ظ ة ويقول ل أ ص ح ا ب ه الحق مع فلان والحق مع فلان هذا كلام أ ي ه ا ا ل إ خ و ة من الكلام الباطل ثم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ان انحلالوا ن ح ل ا ل و ع ق د ة ا ل ز ن د ق ة باعتقادك أ ن الخضر نبي ده ب ح ل ع ق د ة ا ل ز ن د ق ة ل أ ن ه ده كله من ا ل ز ن د ق ة ليه يقول لك إ ن ه المره كان الناس زي ما ق ا ل و هو في كتاب ا ل ن ص ر ا ل ع ل م ي ة كويس إ ن ه الشيخ زنق وماجور على زناق لماذا ل أ ن ه لا يحاسب ل أ ن ه رأى في اللوح المحفوظ أنه زنى ا ل م ا أنه رأى في اللوح المحفوظ أنه ن ز ا فهو ز ن ع إ ج ر ا ء ل ق د ر ا ل ل ه ل و م الذي يجعل هذا اللوح المحفوظ لكن ا ل أ ك ي ي ج ع عشان ك د هذا تتحاسم ه تعطيل ا ل ح د و د يعني ع ب ح ا ل م ا ي ق ي م و ا ا ل ح د ع ل ي ه ي و ا ل ل ه أ ن ا شكت في اللوح ة المحفوظ ي ق الذي ل يجعل ه م ا اللوح المحفوظ الذي يجعل هذا اللوح المحفوظ ده تكريس للقول لل لل لل بالعلم الباطني يقود إ ل ى تجوز الخروج ع ل ى ا ل ش ر ي ع ة و ا ل إ ع ر ا ض عن الكتاب و ا ل س ن ة أ ل ي س هذا هو الحق إ ن ه ب يعرض عن الكتاب و ا ل س ن ة شوفنا و ر ي د الخضر قال وما فعلته عن أ م ر ي معناه م ن م ن ه من الله عز وجل عنده و ا ح د وقال عبدا من عبادنا آ ت ي ن ا ه رحمه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 من عندنا وعلمناه من ل د ن ا ما في شيء لدنه من لدنه اي من عندنا واتيناه من ل د ن اشنو ع ل م وليس في ذلك خروج على ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن ه شوف آه أديك م ث ا ل م ا تعلمه ا ل خ ض ر علمه ا ل خ ض ر لموسى إ ن م ا لو كان موسى يعلم ما يعلم الخضر لفعل شنو ما فعل الخضر و ا ل آ ن يجوز ذلك هل ت خ ر ق ا ل س ف ي ن ة وتنقص قيمته ام تصادر كلها ها ذ ي ب تفعله أ ن ت انت قاعد تفعله كيف بتكون د ا ئ م من زول ميه الف ي ق و ل لك هاك دي ستين لي بتقوم ت ش ي ل ه بتقول المال شنو تلت ولا شنو دي نفس الشغلت السفينه المال تلت ولا شنو ولا قتلت ده ده, ده ده العلم ب ا ط ن ده ده, ده اللوعلم ب ا ط ن ده طيب ث ا ن ي ة عمل شنو قتل الولام القتل عم موجود لمن خرج على ا ل ش ر ي ع ة لكن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 و ب ش ر ب من ا ل أ ز ي ا ر والسبيل و ي ج و يحوم ويكون لابس خ د و م ر ث ة مقطعه بالله العالم الاسلامي د ه ك ل ه الخضر مقسمو ا الا في السودان تخيل العالم الاسلامي د ه ك ل ه ما لاقاني خضر حي في ا ل س ع و د ي ة ولا في قطر العالم الاسلامي د ه ك ل ه ما ب ق و ل الخضر كان بجاشر م و ي ة إ ل ا في السودان ب ل ا خضر دا عجباهم م ن يجب ان ل س و د ا ي خ ل ي الخليج و المكيفات يجي حومينها في السودان إ خ و ا ن ن ا الكلام ا ل ما يهوذا لا يوجد بدون الخضر الذي لا يحمل في السودان, السودان؟ ياخذ الخضر قبل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبل ه الرسول والخضر بشر وقبل رسول الله وما جعلنا لبشر من قبلك و ل ك خ ا ل ف ه ل ا ن ا ل ف ه لانه مخالفه ه ه مخالفه ل ا خ ا ل ف ه لانه هو م خ ا ل ف ا ن و مخالفه لانه هو م ا ل ف ه لانه و م ا ل ف ه و م ا ل ك ر ل ا ن م ا ل ف ه لانه هو مخالفه ا ن ه و مخالفه لانه م ا أعرف م ح م د ع ث م ا ن عبد ا ل ب ر ه ا ن ي و ا ل ب ر ه ا ن ي أ و ا ل ا ن ه هو م خ ا ل و م ا ل ه ا ن م خ ا ل ه م خ ا ل و مخالفه ن ه مخالفه ن ه م خ ا ه م خ ا م خ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 أ ن ا الرحمن أ ن ا الجبار أ ن ا وجه الله اقود للشيء يكون فيكون كان موجود في كتاب ت ب ر ئ ة الذمه في نصح ا ل أ م ة جقال من كرامات شيخه شوف, الكرام شوف الكرامات بس ما تطلع من الجامع خليكم قاعدين محلكم ل ا تنور لما أ ق و ل لكم الكرامات ا ل ك ر ا م عن ش ي خ ه عن أ ب ي يزيد ا ل ب ص ط ا م ي أ ن ه قال كان هنالك شخص آآ آآ من ا ل أ و ل ي ا ء غاب فلما قلد قالوا اين كنت قال كنت مع الله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 قال فصعق الرجل ومات الرجل قواني غمر ودوه ميت. قال قال أ ب و يزيد إ ن ه لما ر أ ى الله على قدره ما حصل له شيء ولما ت ج ل الله له على قدرنا وصورتنا ما ق ا ق فمات الكلام ذا موجود في كتاب ت ب ر ئ ة ا ل ذ م ه في نصح ا ل أ م ة أ ل ف شيخ ا ل ب ر ه ا ن ي ة ر ا ل ك ف ي ا ل س و ق ا ل شعب يجب ان ي و ن ا ك شعب يجب ا ل س و ق ا ل شعب يجب ان ي ك ه ن ا ش ب ي ج ا يكون ه ا ك ش ب يجب ا يكون هناك شعب يجب ان يكون هناك شعب يجب ان ي ك و ه ن ا ب شعب يجب ان ي ك و هناك شعب يجب ان ي ن هناك ع ب ي ان يكون هناك شعب يجب ان و ن هناك شعب يجب ان ك و ن ا ك ش ب يجب ان يكون ه ا ك ر ع ب ان يكون ا ن ا ك ش ان ي ك و ه أ ا ك ان ي ك و هناك شعب ان ي ك ه مرة ع ل يكون هناك ش ع ل ي ن هناك ع ل ى ذ ل ك ش و ف ه ذ ا ف ك ر ب ا ل م ن ا س ب ة أسأل ا ل ل ه ا ل س ل ا م ه و ا ل ع ا ف ي ة م ن ه التكريس ل خ ر ا ف ا ت أ ث ر على النهج ا ل إ ص ل ا ح ي أ ث ر على النهج ا ل إ ص ل ا ح ي وقال إ ل ى ا ل م ب ا ل غ ة في ا ل أ ش ع ا ر وصرف الناس ثم تفريق ا ل أ م ة وإضعاف, واضعاف جهودها بالابتداع في الدين ولا سيما في العبادات أ ن ا اديك مثال ح ي ج ه ب س ي ط ة جدا هي من المسائل ا ل م و ج و د ة في سائر المساجد الدعاء الجماعي بعد الصلوات الناس ي ق و م و ا بعد ا ل ص ل ا ة ا ل إ م ا م ي ق و لا ل شيء نشتر الفاتحه والفاتحه م ه م ة جدا مرات الصلاه ة دون مكروفون والفاتحه دقائق و ا ل ف ا ت ح ة سبعه دقائق كل الناس ب ر ا ب و و يشير ا ل ف ا ت ح ة و لو صليت ما شتر ي ا ل ف ا ت ح ة ي ش ولكن ف و ا ا ص ل ا يقولون ناس ا لها شيخنا. الفاتحة ا ان شاء الله يكون ا ش ا الفاتحة الفاتحة هناك ا مهتم سؤال هل كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصلي صلوات م ك ت و ب ة ا ل إ ج ا ب ة نعم خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة في ج م ا ع ة هل كان يدعو لهم ب ع ض الصلوات لم يكن يفعل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا أ ص ح ا ب ه قال ا ل إ م ا م مالك في ا ل م د و ن ة الكبرى و ا ل إ م ا م إ ذ ا جلس بعد ا ل ص ل ا ة يدعو ل ل م أ م و م ي ن أ ر ا ه مبتدع دليله قال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 بلا كلام ل عليك الله ما وجيه, كلام مال ده ما ما وجيه ما يعني ح س ز هو يقول لك أ ن ا قال ال ال ال ال قال فلان الفلاني ا ل أ ش ع ر ي ع ق ي د ة التياني ط ر ي ق ة المالكي مذهبا شفت بلم و ل ط ك كيف يا ا خ و ا ن ا طيب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 بمفرده عندهم في ذلك كلام الزل و وصلى العيشه ب ر ا ه رفع اليه و س أ ل الله المالكيه قالوا بدعه وليس كلهم سنكون دقيقين شنو بعضهم منهم الشاطبي رحمه الله تعالى منهم ابن الحاج وسبب ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه دبر الصلوات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 من البدع ف أ ر ا د و ا أ ن ي ح ج و ا داري ناقشه كله كتب و ا في كتاب شنو الاعتصام شوف داري ح ج و ا قوله قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب حتى ا ل إ م ا م الداري د ع و بعد ا ل ص ل ا ة به يعمل دي ك د وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا الله وبعدك ذ راتب ي ش و ف يا ب جيب ا ل آ ي ه في ا ل أ و ل شاورونه كلامنا شنو ها على و دليل قال الشاطبي له م ن ا ق ش ة ه ذ ه ا ل آ ي ة مرات على رسول الله أ م لم ت م ر قال مرت ق ا لماذا ل لم ينفذها كما انا ذ ت ه ا أ ن ت سكت قال هي آ ي ة و ل ك ن ف ه م ه ا ليس ك ف همك ف إ ن ه ذ ه ا ل آ ي ة مش مرات ع ل ي هي ه ع ل ي ه ش ن و أنزلت و ل م يفهم منها ماتبدر ا إ ل ى ذ ه ن ك وقال أ ن ه ا من البدع و أ ح ي ا ن ا عند ا ل ع ا م ة تكون جزء من ا ل ص ل ا ة ومن قصر فيها ك أ ن ه ا م ش ل و ع ك أ ن م ا قصر في ا ل ص ل ا ة نفسها طيب اخوان ا ل ص ل ا ة حركات و أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل م ب د و ء ة ب ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م م خ ت و م ة م ش ل و ع فيها دعاء لا في دعاء الدعاء لانه دعاء لله ودعاء كويس ل أ ن ه دعاء لله الناس كلهم والله حساب لو فيزو الصندب ه ن ا س في ج ا م ع ة و ش ا ل ل و ن الفتحه ا ما ب ت ر غ ز و ا ما شايل الفتحه ا كلو ه د ق ر ش ن و وخشوع شديد يعني قوم جادين خشوع و ك ذ ا وفلازم كيركوكما ن لكن هذا لم يرد وقص على ذلك كثير من ا ل أ م و ر طيب أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الموضوع طويل أ ن ا أ ن ف ذ إ ل ى الخلاصات ا ل أ خ ي ر ة في الموضوع أ س ب ا ب انتشار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 أ ل ا ان لله و لا خ ف عليهم ن ه م يفعلون ما يريدون و أ ن ه م يفعلون ما يشاءون و أ ن ه م يدبرون و يصرفون و لهم الحكم و كل شيء عندهم ينحكم إ ل الا إ أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين إ ذ ن هذه الشبهات يبغي أ ن تجلى من ذلك استدلالهم بحديث لا ي ز ا ل عبدي ت ق ر ب و حديث من عادل و ل ي ا حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها و ر د ه التي يمشي بها ويده التي يبطش بها يقول لك معناها ا ل ك ل ا م ده شنو ا ل أ و ل ي ة معناها شنو مصرفين بيقدر يعملوا اي شيء لكن ن ه ا ي ة الحديث تؤكد المعنى الصحيح ولئن س أ ل ن ي هو كيف بيعمل عليه كيف ب ي س أ ل ن ي اسال الله له ولئن سالني لأعطينا ولئن استعاذني لشنو لو عدلنا معنا هو في النهايه عبد ليس هو كالله لا يكون ذلك ابدا لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع اشنو البسيط طيب معناه شنو الحديث لا يزال العبد يترقى في م د ا ر ي ا ل ط ا ع ة حتى يصل إ ل ى د ر ج ة اجتناب المعاصي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 وعندهم ر غ ب ة ج ا م ح ة في التمسك بالماديات والملموسات إ خ و ا ن ا الكلام د ه انت بتقول يا أ خ ي الناس فيشنو انتو فيشنو كاد ما في أ م ش ي ا ل ج م ع ة عصر ا ل ج م ع ة حمدانين مش دير قببه وبيت حمدانين الناس مش باركين ساجدين في الحجل ا وبيبكوا ا في ح ج ر بتاع الشيخ راجد في ا ل و ط ق ع بارك ب ي ر ك ب ه وراجد ب ي و ش و في ا ل ح ج ر وبيبكي وسال الله براو كيده ملكي لكن لما يشوف الشيخ والرهبه والناس يقول ده الدين ذ ا ك ي يتحلل من ذنوبه ومعاصيه تلقى الناس متعلقين ب أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة و أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة حرير جاي من الصين ويتمسحون بمقام إ ب ر ا ه ي م وهو بلاط و جاي من إ ي ط ا ل ي ا رخام وقزاز جاي من إ ي ط ا ل ي ا ويتعلقون ب ا ل ح ج ا ر ة لا يجوز استلام حجر من ا ل ك ع ب ة إ ل الا شنو؟ إ إلا الحجر ا ل أ س و د واليكن اليماني وذلك ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعل ف ي ز ب ح هذا من الشعائر كرمي الجمرات والمبيت ب م ن ا و م ز د ل ف ة والوقوف ذي ع ر ف ة وعمر قال رضي الله عنه إ ن ي أ ع ل م أ ن ك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أ ن ي ر أ ي ت رسول الله ص ل ك ن يقبلون الناس يقبلونهم ويقبلونهم ويقبلونهم ويقبلونهم ويقبلونهم و ي ق ب ل و ن ه ت ويقبلونهم ويقبلونهم ويقبلونهم ويقبلونهم ويقبلونهم ويقبلونهم ويقبلونهم ا ي ق ا ل ث و ن ا م و ي ق ا ل و ن ه م ويقبلونهم والله ا ل ق ب ا ر دي حمد النير تجيب الطيش خلي بقيت الحجر ا حمد النير بس تجيب الطيش بمعاير ي الدين يختشوا ده يا اخوان ن ا هذه و ث ن ي ة تعلق ب أ ح ج ا ر لا تنفع ولا تجدي ولذلك يعني هؤلاء يريدون ا ل إ ي م ا ن بالمحسوسات و ا ل ت أ ث ر زي ما في زول قال أ ن ا كنت لا كان هناك في الحرم في م ك ة قالي يا خ ن ا بجي. كنت بمشي ف ي ا ل له انا ل س ي ب ك لا ابكي ب قال شكيت في إ ي م ا ن ي ط و ا ل قال لما جيت هنا م ك ة ش ا ي ت البيت بكيت أ ن ا مؤمن و لازم اتمؤمن ا ي م ا صحيح ز ا ت ه تمام انتا زرتو <تصفيق> الناس لضعفها العوامل ا ل ن ف س ي ة و ا ل ع ا ط ف ي ة تدفع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتعلق بشيء شنو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 ق ا ع د عن يمينك الرسول عليه السلام ص ل ل ا ا ة و وعن شمال ك ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل م س ك ي ن ي جدا جدا جدا جدا ج و ا ج و ا ج ا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ج و ا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ل د ا جدا ل د ا جدا جدا جدا ج ا ن د ا ا جدا جدا جدا جدا ج ا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا د ا ا أشاء ن و ر ي ك إ ن ه الخرافات ك ي ف ب ت ل بيعقول ل ع ب ه ؤ ان ء بأ بعض والله ا كلمت ل في ا س ب يكون ا ا ل الشوق ده خ ر ا ك ا ن ده ت ك ك و ي س أكبر مع ا ل ش و ق ده ك و ي س ا ل ل ه بيثبتك نسأل التي ل السلام والعافية ه أسباب ا ثم ج م ا ع ة ت ق ل يكون د دون وإرث أن ي هناك علم و ن ه ج بالتقليد و ا ل إ ر ث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 كثير من الناس يقول من عادى لي وليا فهم الحديث فهم غلط وبعدين برضو يزدل في ا ل ص ل ا ة قال ا ل م ا ل ك ي ة نحن نناقش فيه و ن ل ا ق و أ و ل ح ا ج ة القبض ع مالك مافي ه بس راح البيت ا ل ب ي ت قريب فتحنا الموطن كويس لقى القبض ومافي ص سر قال أها يا اخوان انا أ تاني قبضت ما فكت هاشم تاني أ ن ا معنى اختنع ب ش ن و بل قبضت نهج شنو علم و ن ط ي ب من ع ا د لي وليد ا ن ه ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين ربنا بدافع عنهم ولا يجوزت الاطعن فيهم وكذا وكذا ولكن أ و ل ي ا ء لا يملكون كذا ولا يملكون كذا لا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا الكلام القناو وكراماتهم ولكن العلم ي ا ل م و ج و د و إ ن ه كنت س م ع ه كلام ممكن ان ي ك ع ل ي هو ا ل ي س و الى ا ل ل و ا ك و ن ت ذ ا هو ا ل ر و ل الى ا ل ل ويكون هذا و ا ل ر و الى الله ويكون هذا خ و ا ل ر س ب ل الى الله ويكون ي ت ا هو الرسول الى الله ويكون هذا هو الرسول الى الله و ي و م هذا هو الرسول الى الله ويكون هذا هو الرسول الى الله ويكون هذا ئ ل الرسول الى الله ويكون ه ا هو الرسول الى ل ل ه ي ك و ن هذا هو الرسول ا ع ب ا ل عبادة ت ر ه و ا ه ا ا ل ق ر س من ا ل ل ه ويكون ذ ا هو ا ل ر س و ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م س و ل ا ل ا ل ه و ه ك ذ ا ق و ا س و ل ى ذلك ثم النهج الدعوي الاعتناء بهذا الفكر ردا عليه الاعتناء ب ق ض ي ة التوحيد ثم النهج الثاني في النهج الدعوي ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة رد الناس إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة إ ذ ا الناس ردتوا إلى الكتاب و ا ل س ن ة ب ر ا ه م يعرفوا كتاب و ا ل س ن ة في نوبات ولا ما في نوبات مما يكلم بلغه اصرف ي الكتاب و ا ل س ن ة ما في شنو ما في نوبات و يعرف ان النوبات دي ما منتي ن و ي ب د أ هكذا يعي ويفهم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 هذه ا ل م ح ا ض ر ة التي كانت عن المتهم ا ل أ و ل وعندنا متهمون كثر هذا ا ل أ و ل ولكن أ س ل ف ت في ب د ا ي ة ا ل أ م ر أ ن اختياري له لسبب أ ن التلبيس في ش أ ن ه أ ك ب ر من غيره وهذا لا يعني أ ن ه ليس ه ن ا ك في ا ل س ا ح ة متهمون ب أ ف ك ا ر ومناهج نحلوها باطله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 أ م ا ن ة أ ن يبلغ هذا لغير المقتنعين ويناقش أ ن و ي ع ن ا ل إ خ و ة والله نحن لا نريد أ ن نتشفى من أ ح د والله ليست بيننا وبينهم مشكله ة الثروة السلطة في ا ل ل أو و العظيم ما ا ل خ ت في ن ا ف قسمة الثروه ة والسلطة و ا ل ل او ل ب ر ع ي ت من ه ذ ا ا ل ك ل ل ا غدا ا ا م من يتوب ن أحد س إ ل ي علينا أيها ن ونقدمه لكن ا هذا الكلام الإخوة كلام خ ط ي ر و ل م ا أ ن ت اقتنعتم م بأن هذا ا ل ا ع ت ق ا فاسد د ن ي ه هذه ا الإخوة أ م ا ن ة إ ذ ان ا ق ت ع ت بهذا ا ل ك ل ا م أ ن هناك ل من تجد أنه ممن يمين إ ل ى هذا الرجل ويحبونه ه ب أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الرات على أ ه ل ا ل ب د ع م ج ا ه د ف ي س ب ي ل ا ل ل هذا ه من ا ل د ي ن نحن ن ر د ع ل ى أعطى من أ ا ل و ل ي ا ا ء حق ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل ت ص ر ي ف و ا ل ح ك م والتدبير في هذا ا ل ك و ن نحن ن ر د على من يدعو الناس إ ل ى أ ن يستغيثوا ب ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين وهم أ م و ا ت عند نزول الملمات والكرب والشدائد بهم ولذلك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ينبغي أ ن يبين للناس أ و ل ا الاعتقاد الصحيح و أ ن يحذروا من الاعتقاد الفاسد كلام الأخ يقول بعضهم يقول أن حديث لا يزال ولأن بالنوافل هو الفهم الظاهر هذا وهذا بعضهم فهم عم هو أن حديث يتقرب سمعه سمع الله وكذلك سائر الحواس كويس وان فهمها ان لا يستعملها إ ل ا في م ر ض ا ت الله إ ن م ا هو من عندنا ولا دليل عليه طيب انا أ ن ا ق ش لقاس أ ع م ق ش و ي ة طيب كده خلي ب ا ل ك الناس اللي بيقروا بيقولوا سمعك سمع الله هل يقروا ان لله حواس ه ذ السؤال ا أكبر عم يقيم الله عنده رجل هما هما. عنده عنده عنده عنده هم هم ع ق ي د ة ه م الله ع ن د ر ي عندو يد عندو سما عندو ب ص ر هم ا عتقادو انازل انازل ع ق ي د ة ا ل ت ع ط ي ل و أ ح ي ا ن ا ا ل ت أ و ي ل صح إ ذ ا كانوا اشاعر ف ل م ا ذ ا توولون في كل الصفات و أ د اذيتم إ ل ى هذا الحديث ت أ خ ذ و ن ه على ظ ا ه ر واحد اثنين هذا الحديث هو د ع و ة إ ل ى الاعتقاد الفاسد و هي ع ق ي د ة الحلول أ ن الله يحل في مخلوقاته طيب ا ل ف ط ر ة تقول أ ن ا ل إ ل ه ش ن و ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة تقول أ ن ا ل إ ل ه ش ن و الذين يتقربون إ ل ى الله بالنوافل كم هم وصاروا اولياء كم قول مليون مليون ع ن د قدره كامله ق د ر ة الله معناه في مليون إ ل ه في م ل ي ا ربع ر ف ت م هذا واحد طيب ثالثا في الرد قلنا أ ن آ خ ر الحديث يستقيم معناه ب أ و ل ه كنت سمعه كويس وبصره ويده التي اقش بها و ر ل د ه لا تجنو يمشي بها زهد بك سمعك سمع الله وبصرك بصر الله ويده ب ا ط ش ة كيد الله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 ثم ايها الاخوه هذا التفسير هو تفسير ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول كنت سمعه اي سمعه كنت سمعه بمعنى تنزيه سمع الولي ان يسمع الى ا ل ش ن و إ الى الحرام وهذا ليس من الولي ان ممن من الله اللهم اعني على ذكرك وشكرك وشنوء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 بالظاهر كنت سمعه أشنو الذي يسمع به كنت سمعه ا ليس ذ شنو ي م ع به ليس أ ن سمعه مطلق ولكن كنت سمعه الذي يسمع به كثير جدا في احاديث اخرى لا ي أ خ ذ ه ا الناس على ظاهرها مرضت فلم فلم تعدني و استطعمتك فلم تطعمني استكسوتك فلم ه ن ا الحديث كنت أ ي كنت معه وهذا هو ا ل ت أ ي ي د والنصر ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا هو الفهم من الحديث وهذا هو شنو ع م أيوة كنت ه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 و أ ر ض ي و توضيح ا ل أ د ل ة والرد عليه كما, كما طالب بمساواه ا ل م ر أ ة الزرده لسه م ا ت ه لسه الزرده يقول في كلامه ذا ي خ و ا ن ن ا حب زور قيد يقول لا أ ع ل م حكما في الكتاب و ا ل س ن ة فيما أ ع ل م يقول في م ا ش ل و فيما أ ع ل م ياخي أ حكم الرده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 وورد في حديث معاذ في الصحيحين أ ن ه لما ورد إ ل ى اليمن وجد يهوديا م ق ي د قالوا أ س ل م ثم ارتد قال لا أ ج ل س حتى يقتل قضاء الله ورسوله أ ن ه قال في الصحيحين أ ي م ا رجل و أ ي م ا ا م ر أ ة ارتدت عن ا ل إ س ل ا م فاضربوا عنقه قضاء الله ورسوله قالها ثلاث مرات في الصحيحين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 المفارق ل ل ج م ا ع ة قال ولله ا كان أ ن ه ك يعلم ان فنادى الترابد الحجي انظموا قال رحمه الله ولا يلزم ان يترك الدين و ا يحارب ا ل ج م ا ع ة المسلمه فإنه من, فارق دين الجماعة فانه من ترك دين ا ل ج م ا ع ة فارقه فارق ا ل ج م ا ع ة وفراق ا ل ج م ا ع ة هو الفراق المعنوي لقول عليه الصلاه والسلام انما ياكل يد الله مع ا ل ج م ا ع ة و إ ن م ا ي أ ك ل الذئب من الغنم ا ل ق ا س ي ة ومن شذ شذ ف ش ن و في النار ممكن الزول يخالف الجماعه هو ف ش ن و قاعد معهم ما يصلي صلاه يخالفهم في د ي ن ه ولذلك ا ل أ د ل ة م ت و ا ف ر ة و ا ل س ن ة نعم صحيح شعوب ا ل ر د ة يا اخواننا حتى القول بان ا ل م ر أ ة لا تقتل حديث أ م ق ر ف ة أ ن أ ب و بكر قتلها لردتها و أ ن عمر ا قتل ل ر د ه عليكم ب س ن ة و س ن ة من الخلفاء الراشدين بحضر ا ل س ن ة أ ر ك ا ن الدين تبين بها ا ل ص ل ا ة تفاصيل ة و ي ن أ و ق ا ت ه ا الخمس ركعاتها ما يقال فيها بدؤها نهايتها اذكارها وين في السنه وكذلك في ا ل س ن ة في الصحيحين وعند البخاري كل هذه الاحاديث تقول على ان حد الرد قائم ايها الاخوه هذا نوع من انواع الانهزام انا اوريك انا لما ناقشت هؤلاء قلت له ماذا تكتر بالرد الي قالوا ان الخواجات تقول حريه الاعتقاد متى طيب هل هذا حكم اصلي ام حكم طارئ المشكله الحكم الذي نجعله حكما في زمن الضعف والانهزام نريد أ ن نقلل له و أ ن نجعله دينا هذا ل ي تقول اخوانا ن نحن نحن الامر ع ي ف ي ن لا نقدر نقيم ن الدين、أبعيد. لكن ما تقوم تقييم دين مشوه و تقول الدين يا تو ا ل أ ص ل ي ان نزل من ربنا على رسول ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس هذا هو الدين انتو كم ا ن ا قادم ت أ خ ذ و ا جزيع يد للنصارى و هم صاغرون قولوا يا خ و ا ن ا نحن مقدرنا لكننا في الدين شنو موجود لما ي ا ت و ناس أ ق و ى مننا يعملوا ا ل ك ل ا م دا لكن تقول, تقول ما في ج ز ي ة في الدين قال م ن ا ل ج ز ي ة ق ا ئ م ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه ا حكم في الكتاب ثابت لم ينسخ حتى يعطوا الجزيه ع يد ا وهم صاغرون انتهى الكلام انت تقول أ ن ا مقدرتها ا و الله ي ع ز ر ن ا ل أ ن ن ا م ا ق د ر ت لكن ما تقول د ا الدين ذ ا ك د ذا الفرق ي قولوا نحن حتى ريدنا ق د ر ن ا ع لكن ما ق د ب ان ي ك ن ه ذ ل م س ل م ن الاسلام المسلمون هذا ا م س ل م و ن هذا ا ل ف س ل م و ن ا ا ل م ر ل م و ن هذا المسلمون ا ا ل م س ل و هذا المسلمون ا ل م س ل م و ن ا ا ل م س و ن ا ا ل م م ن هذا س ل م و ن ا ل م س ل م و ن ا ا ل م س ل م ن هذا م و ن ا ل م س ل م و ن هذا ل م س ل م و ن ه ا م هذا المسلمون هذا ل م س ل و ن هذا ا ل م س ل و ن هذا ا ل م س ل هذا ا ل م س ل و هذا ا ل م س و ن هذا ل م د ل م و ن ا المسلمون ا ل م س و ن ه ا ا ل م س ل م و هذا ا ل م س ن ه ا ا ل م س ل م و هذا ا ل م س ل ن ه ا ا ل م و ا ل م س ل م ن هذا ا ل م هذا ل س م و ه ا ل م س ل م ن هذا ا ل م س ل و ن هذا ا ل م ل و ن هذا المسلمون ر ذ ا ا ل م س ل م و ل م س ل م و ن ه ا ا ل ي س ل م و ن ا ل م س ل م و ا ت ف ق وفي ا الختام ن ت ي ج ة و ا ل ف و في ا ل ق د م ا هذا الخلافة ا ت حتى هو ل م و ج و د وفي ا ل خ ت ان م تكونوا قد استفدتم من هذه ا ل م ا د ة مع تحيات ت س ج ي ل الفرقان ت ا ا ل إ س ل ا م ي ة ج ب ر ة جنوب مسجد حي ا ل د و ح ة هاتف رقم أربعة أربعة ثلاثة ستة خمسة